شباً ومومة ذاتها وكل محددة جبعة وكل جبعة وكل ضلالة في النار المسألة السادسة والتسعون واعلم أن المتعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليها وعلى سرطة الأنبياء والمبتلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه آله أما بعد قال الإمام ابن باهر في كتاب الجزء السنة، وأعلم أن المتعة متعة النساء والاستئلال حرام إلى يوم القيامة. نعم، قال وأعلم أن المتعة متعة النساء والاستئلال حرام إلى يوم القيامة. المتعة المقصود بها هنا متعة النساء ليست. وليس في متعة الحجة ومتعة النساء أن يعقد الرجل على إن عقد عقبا مؤقتا فيكتب فيكتب في الأقر تزوج أولان بكلانه إلى أجل كذا إلى أسبوع إلى شهر بحيث أنه يصارعها بعد استثناء المدة، وهذا النكاح كان مذعح الأول استثناء، ثم فر في خيبر، ثم أبيح عن أوقات فتنك فتنك، ثم فر ما بعد ذلك أداً، واتفق العلماء. على تحريجه إلا الراب عظفة فلا يعدل برأيهم أو لا يعتد برأيهم فإنهم يريفون نكاحه المتعة فمن نتح نكاحه متعة فقد نتح نكاحه جناً ونكاحه بعضه قد مسلم في ويسفحيحة عن كان ذهب الأطبع يذل الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أباس المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ثلاثا ثلاثة أيام ثم نهى عنها وروا رسلم في صحيحه من حديث الذي عمرو أنها يعني المتعة كانت رخصة في أول الإسلام لمن قر إليها كلمتها والدم واللحم والفيني. ثم قص المدين ينهي عنها. فرمت بعد ذلك تحريما أذبيا. تحريما أذبيا. فلا يحل لمسلم أن ينكس المرأة متعها. وهذا هو نكاح النكاح بمية الطلاق والذي اختلت فيه العلماء رحمه الله قد نقل صاحب اللغني اجن اه اتفارة. الجمهور جمهور اهل العلم على جواز النكاح بمية الطلاق وخالف بعض اهل العلم في ذلك وهو أن ينسح الرعاة ويننوم بعد جلل المطلقها ولا يرسل جالك العقل ولأنه يمكن أن يستمر معها وتعجبه وخالف في ذلك بعض رحمه العلم فقالوا لا لابد أن يقول أن أن ينتحها النساء المعروف في السنة لا يحد في أجل لانية ولا ثابتة وهذا لا هو القول الأحقوق في المسألة والذي رجعه بعض وشايخنا رحمه الله حفظه الله بسجد أن الرجل إذا نتح امرأة ولوا في البعض لأن يطلقها وجزم ربانك بعد أنت فإنه باس للحق لأن شرط الرضا شرط في اتمام النجاح رضا الزوجة ورضا وليه فلو يطلع الولي على المية والجزم هذا هذا ما رضي ولو ان امرأة ازعت عدم رغبة هذه الرجل عند القاضي وانا اباها اجبرها واتحصها القاضي فله ان يرد المساح فهذه المرأة اذا نسحت من غير ان يطيم لها هذا الامر ثم جاء الامر يحل وطلقها هذا يكون المساح رش والذي يكون من غشة ليس منه وخذيعة فهذه المرأة تكون قد خذعة ضمنت أنها إذا نكعت هذا الرجل في السبيل المساحة ولأن المرأة لا يتمنسك الرجل إذا كل قد فيستبعد أن ينتحها في رتبة الأول من جهة أن يكون أعزة اللذنة دمان أو نحجادة ينتحها عادة أخر رتبة من الأول يحصل لها مرة أو يحصل لها نقص رسيخ الإسلام من تهيمي رحمه الله قصر الخلال في هذه البسألة وقصفل فذكر خط الخطاب فيها كما توصل إليه أنه إذا ذهب إلى بلد التجع مثلا يجب الراع تصلح له قال يقول سيخ الإسلام من تهيمين وإنه الباطن أنها إذا أعجبته استمر معها واستداماً تحرر. وإذا لم تعجبه فإنه يطلقها. ولو وما ما فرق يعني سأطلقها مثلاً في زمن كذا لو لم تعجبني. ولا ذا راجع إلى بلدي سأطلقها إذا وجدت أنها لا تصلح. لا تصلح إنما لا. هذه من رجال في الإسلام في الدنيا رحلة الله عليه. المتاح بنية الطلاق على هذا التفسير تعليقا ما تنديكا وذا عجبتني أبقيتها وهذا لم تعجبني ترحتها وإن شاء الله هذا القول الصحيح ذكر سيخ الإسلام يجب أن تهيني رحمه الله فإن في الأول هو قول الجمهور ليس يأهل الزوج أهل الزوج فإنها لو علمت انه سيطلبها بعد كل سليان المعدنجة ما قابلة بالمكاح وصحة المكاح قبولها قبول قبول, قبول المرأة ورد الولد لذانا ومكاح المسيار الذي انتشر اليوم دون الناس قد قال عنه العلامة الاجبان رحمه الله وهو بدعة انجهت انه لا هو الشرع ولم يجد الشيخ انه عادة تأكل الضبط فلا يستفهد البدعة لان النساء فيه شوك او فيه شائدة العبادة فانسقوا ما ضابدك من النساء من استطاع نساء الله ينتفور وهو عبادة فلما رأى السيخ المعذاذة جاءت على غير مقصود الشارع بداها فقال بداها نعم العادة لا تبدأ الأصل في الإعادات الهداها لكن وجد السيخ أن المتاح ينبغي أن يكون على طريقه السلام المعروف فهم يشارقون في المتاح المسيار الاتفاق أن لا يكون على غض النظر ولا لفقة ما عليه إلا ينتهي. فتبث اللؤلؤة فارحة، لا خطام لها ولا زمان، فلا يعلم أي وقتها سوينا تجيء بالشهرين بالثلاث، ويحسن عند ذلك من فساد من الله بها عليم، وكلكم راعي، وكلكم نشل على الرعية. أعتقد العين الرائعة هل نفسي رعية في شهور و أيام هل كان هذا هذه السنة في الدراة إن لم يسولج هذا فيستخلص قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو ذو قيم إذا استهدعت عليك مس علست جد فعد لفاسدها ومصالح فإذا غلبت مفاسدها مفاسدها غلبت على ما تقعدونها فهي حرام وعلى قوم المفتح وأن الله يقول يسألونك عن الخمر المنفذ ففيهما اسم كبير ومنافع ومنافعونها عد فكفت فيها منافع الناس من جاءت البيع واشترا ومسيان المسيبة عند أول وهنة وإذا شرف يجهر قليلا عن المسيبة قد حدانك واسمهما أكبر من المسيبة وهذا يصبح تصرح الإتفاق هذا هذه الآية وتقف على تحديد القنوات الهوائية رداً على من يكون إلا يخرج فيها الشيء. فيكون هذا فيها نفع. هذا أن فيها نفعاً إلا أن أصل عظمها أثمن نفعها وضرب مفاتيح مقدم على جنب المطاع. تعدد كتاب الشيخ صالح الحوزان المفاتيح الموجودة في كتاب الأشياء. فوجد انها اغلب تحرمها فمنعها في مشهد عظيم قال في حرام امن النسائف مثلا ترك المرأة من غير الشيانة تهى من غير رعاية وكذلك الاولاد بالبعد بعد ولا عندي ايزيز الضرر والاحراك الذي الذي يلحب اهل الزوجة لأنه تمسك في بيوت اهلها فيما يخرج الباب فيما يخرج. يخرج ولا يكون عظيف الغالب إعلان في نوع سبه النكاح السبه في سبه اكتفاع العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح فهو لا يريد أن يعلن النكاح هذا يريد أن يبتع بهذه المرأة في غنظة عن أسرة جلؤونة لقد غير عنه ولا يريد أن يظهر عمر إلا رجل ذلك المكاتب التي جعلت إن كان يحرم هذا الماء من المطلح. وما تقول أنه بدعة فإن له ورث مقصود الشأن في خود الزعامة لتفصل منها كما قال السير العلاّم رحمه الله. فإن الوصود المطح حصول السكن ولا سكن في ذلك ولا سكن أكثر هذه الأوقات التي لا تقوم على ما في السنة. أنها تفشل، فذلك هو الواقع. وقد عصبت من صنع ذات من بعض الشدائد، توجتهم لم يذ لك تغرض، تقص المعلومة الجديدة، إن لها شهوة، وهو قد فرغ شهوته عند الأولى، مستغن عنها في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، متى في هذه الأيام الطوال ينتظر ويحصل لهرا من المشقة. ما يحصل ثم أنها قد تلترك لأن الزوج لا يعصها ويقادر على علم ما حرب الله سبحانه وتعالى عما يصدون لتعوى أنها تتلاطي زوجها قد يناثر فالمقصود أي الذي المسلمين يتنزه عن هذا النوع من النساء ولو للباب بل تقع الشبهات فقد استغرب لقوله وعرف وين شبه أعظم من أن يراك عجبًا وأنت لم تعر النسح مع امرأة وتقول أنظر هذه زوجتك اللها قصيرة مو زوجة عود بالله إن فعله ولم يعر النسح قال على رسله هذه الصديقة قالوا يا رسول الله قال النصيحة نجي من الآذن مجرد دم فتدرك أيها المسلم لعرض أن يتسلم عليه في ظهر غير أن يقال هذا اللي كان من هم يتنشي معه لا نعرف انه نكع في هذا الزيج الوضع وذي قال يعني نسيار هذا اللي يسمونه نسيار مش منكاح الشر لا يعلنونه لا يعلنونه ثم قال وعرف لجني هاش نقرأ <تصفيق> وعرف بأن هاشم فضلهم لقرابتهم الله صلى الله عليه وسلم تعرف فضل قريش العرب وجميع الأشخاص تعرف فجرهم حقوقهم في الإسلام وموال القوم منهم وتعرف سائر الناس وتعرف سائر الناس حقهم في الإسلام تعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. يا وآل الرسول فلا تنساهن تعرف فضلهم وسراماتهم وذيرانهم من أهل المدينة تعرف فضلهم لا ويهاش القرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم من كرم عليه الصدق من بعد وهم آن علي وآل أخير وآل جعفر وآل عباك كما قال زيزا من أرقم والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهم مكانهم لقرابته فلنصى بهم زيز من حديث زيزا من أرقم النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم قال نبيهم حبيب بن وعظهم صلى الله عليه وسلم قال إذا كرتم الله في أهل ديت إذا الله في أهل ديت إذا الله في أهل ديت صلى الله عليه وسلم تكرار للتأكيد ذكر في أهل ديت فالصالحين من أهل ديت المنتسب لحسن بن علي أو حسين أو رضاط له مثلاً لهم من التقدير والاحترام ما هو اعظم او اعلى من المسلم الذي ولد من اهل البرج إذا كانوا صالحين اما اذا كانوا فساق او اهل بدأ فإنهم يكونوا عند ذلك اشخطوا حقهم في المهل ذلك الاحترام لأنهم لو كان ذلك أو تلك القرابة راضعاً لهم لنفعتهم فالقار من الصالحين لكن لم يسكر نعمة الله عن تلك القرابة ومنع الثبقة عنهم لذلك من أنساء الله وحصول التجاسب لهم فإذا رفت النجارة من آن البيت لا تعطيه ثبقة أعطيه هدية وأما لن قامت من المشايف الفضنة من بعض أهل العلم لا يثبت كسب لأحد من أهل البيت أو نحن ذلك للعبارة هو لسه رسوحي فاظم قال إلا الناس مؤتهلون على أنسانه فالأصل أنه مجال مثب نفته لياه البيت أنه مؤتبا إلا إذا قامت عند القرية كان رئيس رسوحي يتبل يقبل يقبل يده وتضرت بعرقه فاجع في حيئ من أهل البيتان قريدة فتفكر في أمرني بذلك فالأصل هو مؤثمر وإلا فإذا قلنا أنه لا يثبت شيء من ذلك فكيف نثبت المهد؟ إنه تكرّت بعض أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده قال لو لن يبقى في الدنيا إلا يوبع لطوله الله حتى يرأت رجلا من أهل دوله وفق اسمه اسم, اسم. واسم أبيه واسم أبه محمد ابن عبد الله من آنم دين كل أغير ذلك من الصفات التي تجاعد فقال من أهل دينتي تدنوا أن في آنك الجمال الناس يعرفون نسبه فلا ينبغي تعطيل العنساب منذ هذا وقال لا نصدق أحد قال أنا من أهل دينتي فعظوا من الناس مؤتنين ومسادهم حتى تقوم كريمة تبدو على أنهم بجانون أو كاذبون في دعنه. هذا قبل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قالهم فورخ وريش فإن الذي منهم صلى الله عليه وسلم وكان أحدهم خد غلال من وريش. أو كما لك وعندك أدارني المعاين كله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم هذا الأمر في قريس لا يعذبه الأحد إلا كذبه الله على وجهه لا أقام الدين لا أقام الدين ثلاثة من خلالة لا أن تكون في قريس عند الاختيار أما عند الاشجار إذا تطلب رجل بالسيف عن عرضه واستولى عليها وهضعت له الرقعة هو يجب أن تل وطاع له كان لقرا الحجر الاستفاق على ذلك بين العلماء رحمه الله إشارة عن هذه المسألة بين العلماء والعرب لا يحفظون المس الخاص في التفريم إلا أنه جائم الترمذي من فريق حصين بن عمر الأحرس قال من أن أثنت عنه أنه يطر كان يطر وهذا يجلس على أن ليس ما في الترمذي كله صحيح إلا ما حكم عليه العلماء وما قال هو مثلا حكمه صحيح وهو آلم في الأصل فأقول كلامه من ما يقول الله تعالى قصة من أهل الذكر ويكونتم ما تعلمونه وعالم من كلامة البخارج فإذا قال حسنوا فإن يقضي في الخبر حتى يأتي الجميل على تخطئة أن من يرمي بما تنعنا متل ساهل فنجعله مركبة الحاكم فلليحصر له الخلق فلليقان عنه سيخ في الإسلامي يتنيه واسع الخطر بالصحيح فلا فردتم هذا عالم كبير أصل الاستفادة من تصريحات رحمه الله امام الكرمي، حتى يتغير لك بعض ذلك، كان يصير حطسا عن لنا من ذلك الحديث، وتغير لما رجعه إلى رجل بعيد، وضيع لك الغلظ، وقل واقلم واقام لك السجدة حتى جاء السجدة الحديث. هذا الحديث مع أفضل الكرمي رحمة الله عليه. قال الله صلى الله عليه وسلم أن الغش العرب لم يكن فيه تجاعد ولم كلمه موجه للغش العرب هذا يوجد على فضلهم يغش العرب بالذات ومغشهم يقرب من ربك النبي وقالنا هو اللذية العرب لكن هذا الحديث كما ذكرت لك فيه رجل يقب فلا يحصل الاستبدال به، والكلب إذا قال ضريب، وإذا قال الثمن جزاري، في جامعة معناها ضعيف في الأرض أو في الغار، فلا ينبغي الاستبدال بهذا الحديث، إلا النبي كان من العرب، ونزل القرآن برسالة عربي، لبيني. ومع ذلك، إنه لا أجد منفّس ثوقات إلى تذيل خاصة بالعربي، في سيكون هذا هذا عربي وهذا عدل من جيران، فأفضل هذا على هذا وهم إلى الصالحين. من أقول لا عجل أفضل العربي على عدل إلا استقوا، تفضلهم أتقا. إن ثمن عند الله أتقاهم. البخاري عجمي في النبي ومسلم قطبوا لنا بيهم فحنهم الله وجميع الأصلاع من أبيعنا من قرنش تعرف قدرهم وحفوقهم في الإسلام ومولي قوم منهم كما جاء في الحديث وتعرف لكائر الناس حقهم في الإسلام لا شك أن الناس فالإثنان ليسوا سواء هناك العشر من في الجنة هم أفضل من لم يغسر بالجنة من يغسر بالجنة أفضل وأصحاب بيعة الرضوان هم فضل وليتية وأصحاب الهدراتين وأصحاب ندر ونحو ذلك فكل له حق وله فرطة لا يستوي منهم من قاصله من إيش من إيش من أسلم؟ لا إيش ناهي من أنفق منفق قبل الذبح وقاطع نعم فكل درجات عند الله في الإسلام في حسن منافقهم عدد منافقهم وكذلك العلماء ومسلم لكن عام له حكم فإن لغوا ان تحترمه لبلغك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه رسول المرسل مليت من رسول الله يحمل لك قبرة وكيف تفعل؟ تفلس لذا جائدك من عندك قرماء البشر وقرمائهم أينيقا تهينهم؟ أو أن تحترمهم وتكرمهم؟ وكذلك العلماء يحملون لك السنة عن رسول الله يجب أن تكهلهم وأن تذجلهم ويكهر مكانهم ولا تسمح لأي أحد أن يرسابهم أو ينقصهم قدرهم لأنه بالإنقاص من خجرهم إنقاصا لقدر الدين كما قال ابن أساته أو غير المثوم العلماء مصمومة وعادة الله من تقصر المعلومة وعلى من ذلك أي رسولنا من سلمنا وقال ويعرف لعالمنا حقه فله حق ليه حق أعظم من رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين دلت على الشمه ودلت على طريقه طريق على طريق الإسلام دخل الجنة بسلام أي في اليوم شبهار الله أن اليوم لك ففة توفتك يفوتك وقتها إذا لم تأتي في وقت معين. صفقة تجارية يا لاهن الريالات. وأنت بمكتر قرب. قرب. لو أضرنت الطريق. لو أضرنت الطريق في تلك الساعة. وننفصل فصل حتما. وعندك ثرب ثرب عشرات مئات ثرب. ورجل يرعى الطريق. قارنت. أشرع عبد ها هو طريقه هذا هو جسم في الصفة كيف تكون نذر ذلك الرجل عدث؟ ألا إني سمعت الله غالية وريث الصفة ألا إني سمعت الله الجنة الذي خيف مسلم عبد لعلاج الصالحين لا, لا عين رعت ولا أذن سعة ولا خطر على قلب بشر حديث النفس قرده مسلم وهو صحيح. الكود في دلالة هذا وهو السنة فالعالم الذي يشرح لك الحق مجردا عن السنة والبُدود عن أهل بدعة مجرد تعليمه عن بيان السنة والبُدود عن أهل البدع أو أهل البدع وأهل أهواء المغلة ليس له مجد العالم الذي يشرح لك السنة ويبين لك المنهى الحق الذي جعل سلف سلف الأمة وقال لن أحمد إن الرجل يدخل الجنة بتمسكه بالسنة فالذي عالم الذي يضين لك البدعة من السنة والشرك من التوصيد له مهي على ذلك العالم الذي تمحضت مقالاته بذلك الأحكام مجردة عن ديان المنهج فالرديد على أهل الأهواء المذلة والبدع. فإنك أنزل الله بكل عمل تعمره دون شف، ونقيت الله الجنة، تعتقدها وتزين بها، لكونك مرتكبا لأبعد الأمور عند الله. بعد السر كما قال ابن عباس أبعد الأمور عند الله الجنة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السر أمور الجنة، فعالم يكشف لك مهية البلاء ويحذرك من أهلها، ويكشف لك لبسها. ما هو له مزية على العالم الذي تبنى له طريقه هو لا يبنى دفاع إلا مسائل الأحكام. تعرف فيه حق الله، لكن لا تعرف حق السنة هذا سد. والرجل ولو كان عالما كثيرا كتب لو تدين فهو صريح عند الله. وquirer العلم الذي تدين بالسنة يدعى البدع هو كبير عند الله. في حاله وضعار. ثم قاروا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تنساهم كما ذكرت لك، وعرفوا منهم وكرنهم وجرانه أهل المدينة يعرفونه من المسلمين من غير قريش وغير غير آل البيت من أهل الإسلام حتى الآن المدني الذي يعيش في المدينة فإن النصوص التي جاءت عامة في حق أهل المدينة كما روى لمن أحدث في نشده عن أبي هريرة رضي الله عنه وعلم أن إذا لم تحفظ مثل هذه الأحاديث التعليقات وتكتبها فإنها ستضيرها بعد مهلة بعد أيام يسيرة تحاول أن تكتب مثل هذه التعليقات عن فقرات فقد لا تجدها بعد ذلك فأقول قد روى من أخذت المسندة على أبي هريرة رضي الله عنه من أراد بأهل مدينة سوءا أجابه الله كما يوغ الملح للنا وروا أخذت المسندة عن جعله من أخاذ أهل مدينة أخاذ ما دين جنبي انظر ما دين جنبي من أخاذ أهل مدينة أخاذ ما دين جنبي يرى و احمد اوض الحمد من كل من صحيح ان الكائب من خلاك رسول الله سأكله و قال من اخاف اهل مدينة ضمن اخافه الله و عليه الله والملائك والناس اجلعين لا يخبر الله يوم القوانة منه صرفا ولا عدل خريضة ولا نافا او كم يقال صلى الله عليه وسلم فقال اهل المدينة فهل المعاصرون له كما يمكن ان من كلام المصير زيرانه اي المعاصرون له من غير قريس ومن غير اهل الدين اي كل مجمو يدفع اهل الولد انه مستمر الى يوم القيامة اردت الناس قلوبا نعم كان الحقيقة الان ما عندي شيء اجهن به لأن ذلك خاص بزبن المدينة فإنه أمن قال أهل المدينة هل قال زيراني هل قال ممن يعطرني هل قال أهل المدينة في هذا العلوم أنا أرى متحساب بهذا العلوم وتحترم المجمي المتبع بالسنة نرى هذا المجمي المتبع في صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيثه ولا تجادل فتغضب، نعم ولا تعتدي عليه وهو قد أضي بالمقام في المدينة والتي من صبر على نقوائها وشدتها وقربها وسما قال صلى الله عليه وسلم من اتطاع أن يموت في المدينة يفعل. فإني أشكع لمن يموت فيها من استطاع أن يموت المبيلة من يظهر إني أشكع لمن يموت فيها ما يكون سبيعا له ففي يعبد الوصف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن وطى لمن أراد الفضل على نأوائها سدتها حرعها أن أرى ولما أدري أحد اتضار مسائح هناك اتفاع من يحسن عباد لا يريد أن يخرج منها عن مدينة لا يمكن أن هذا النص، صدر على رأيانها لا يسيّف نظر بالطاحب هناك براج بالطاحب وبطسطين لا يخرج منها فالمقصود أنه الذي من المسلم من يخرج عنها لا يخرج منها مهاجراً لكن لو صار ورجع لتجارة أو شيء لا ي... يكتع عن هذا الطريق انه شاكر المدينة وليس المدينة هي الحرم فقط لا دي لعبتيها فكلما اتصل نجيز صوتهم في منا اتشرت الحيام ذكتي مجردة فلا حرج عليك اتشرت الشخيم فصليت في الشارع فلا حرج عليه، نحو ذلك كما اتصلت الأجنية وشنية مدينة لا يحارب لعبتيها لكن اطلق عليها عرفا انها مدينة دخلت الفضل فقرأتني الفضل والعرض لا تتبس أحمد فأحمد بن حمد بغداد مذكر ولم يذكر معه معاصر له يعيش في المدينة مثل ما ذكر وقد خلل عن الأمة قبعا عظيما التمشق بالسنة بمسرق قرآن وعذب عذابا أليما وهو بغداد من عراق فالعرض لا تتبس أحمد يقدم الرجل علمه يتكبر وحبه لله ورسوله ابتداءا السنة فهو شخص مستقيم مفكر ولا يوجد فيه اكثر من الصيد ارحب فياتي العاقل بقدر يسمع منا هذا الكلام لا خرج الادخل لديه فنقول هذا خطر على الشطر لديه لأنه من اخذ بها وهو مقدم تعريفه على الله فذا في سيها يمكن مثلاً أنك تهاون بخرمات الله، فاخش عليه، أي عبد؟ أنك تعرف لنفسك أنك تهاون بخرمات الله. إذا دخلت المدينة، قد يحصل منك من الجنة. أحفظ نفسك، فالعقوبة تغلب عليك لو تكنت وانت بهذا المستوى. إذا دخلت فيها تأدب، تأدب بأدب الرسول الذي أمرك به. ولا لا تفعل ضدع ولا تقاوي مجدع ولا تنسره ولا تقين مملك ولا تنسر صاحب ضدع كالحبيب الجزرين جاءت او نحن ذلك لا تنسر صاحب ضدع ولا تأني عند قاتل اكتشبك طارده او غير ذلك، تحكد اضطر متها اذا كنت من اهلك اضطر متها وعلم رقلك الله لا وعلم <تصفيق> رحمة الله أن أهل العلم لن يزالوا يرثون قول الجاهلين حتى كانت في شلافة بن سلام تكلم الرواد في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالسيئة والرأي وتكبر من فعلهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كبروا من من حتى, حتى تفروا تفروا تفروا ذهب من حيث لا يعلمون يعلم حتى تفروا من حيث لا يعلمون سهلت الأمم من وجوه وكبرت من وجوده وتزقت من وجوده وتفرقت وبدعت من وجوده إلا من سمع على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وأمر أصحابه ولم يحط ولم يحط أحدا ولم يحط أحد منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعهم ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه والسراء وعلم أن الدين إن وعلم أن دينه إنما هو بالتحليل والتحليل يا أهل محمد صلى الله عليه وسلم لا وتكلم اليوم الجائزة الجائزة كيف مسلم في فضل المكة المبيلة والصبر على شدتها أنا أبي سعيد الخجري أبي سعيد مولا المهري أو المهري أنه, أنه جاء على سعيد الخجري بياني حرة فتتعره في الجلاء من المبيلة وثكى إليه أسعارها سعرها كانت باني وعنده عياله وثكرة عياله وأخبره أنه لا تتعر له على جهد المبيلة ولاواعده. فقال له غيحة لا أمرت بذلك. وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسر أحد على لقائهها. قيموس إن كنت له شهيدا أو شهيدا اليوم القيامة. هذا عن. الواحد الآن يحصل له حظر المدينة سده. ما عنده تجادات مثلا. أنا صرت على العلم بحيث علمه سده هناك. مع حر المدينة الشديد فلا يجد عنده مكيّف يترع يجده مقاكي من الخيّف ومن الحر فهذا ممكن ودهب للطارس لكن فارس فإذا يتمر على هذا الحر الشديد وما عندهم مع المزل ولا نعمره أن يتصوّف بأن يتعبد الله المشقة يمكن أن يأتي بمكيّف المدينة يقول لا هل نشهر عن ناواية لا ناواية حاصل أو حرها حاصل أرس المشك حاصل حر من معناه أن تجعد ما فيه لك شيء من وسائل راحة فيها. نعم. فإذا صبرت كان النبي صلى الله عليه وسلم شهيد الشهيد اليوم القيامة. وذي موسى أحمد بن سليمان بن عمر كان ذكر ذلك. النبي الله خامن فطعن وموسى المريخ رفع ذني أشع من الله فجع. ثم قال علما رحمك الله أن العلم أن أهل العلم لن يزالوا يردون على قول جهنية جهنية قمت الجهل قبل بالطفوان الذي أخذ عقيدته عن النبيض للأعصر لليهود بسلسل السلب إلى نبيض للأعصر والذي كان ونكر في فاس الرب فيقول لم نستعي ربنا على العرض ولم يكمن موسى كثمونا ولم يثبت لله علو ومثلهم فرقة تخلت جدة هنا ويتعيش في لبنان وبدأت تفهد آآ أي سبيل العربي وهو فرقة الأحلاك يعني يطور النذهب الجهن في التفاة الزرق ويطرون في التفاة الزرق وقد تأثر بعض النشوة هنا سنة امر عواعب هنا في الجنة حتى اصبحت منهم تحمروهم فهم على طريقة الجهل بالصفوان فلم يزالوا يردون طين الجهنية في مثلة مثلا فرق القرآن فهم يقولون ان القرآن مخلوق لأن القرآن فيها من شفاة الله فلا يحن ان يوصف بأنه مخلوق ومن وصف القرآن بأنه مخلوق كان من منذ يوصف الله بأنه مخلوق من الثلاث الصفات في قوله فالثلاث الثلاثة اوه إن ذات الله من تفكر سبحانه وتعالى عما يصفون كما وصف به نفسه كما وصف نفسه لم يرد منه ولم يصف له كفو العالم كما أن ذات ليست مخلوقة في ذات الثلاثة ليست مخلوقة فمن ادعى أن القرآن مخلوص جهن قال جهني كذا فكانوا يردون عنه إما وجود عليه أن تكون للجهني يعلم أفزاة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا قال أعوذ بكلنات الماه التأمنى من شر ما قال الحذنى فلو كان القرآن وكلام الله مخلوق لم يجد أن يستعاد بمخلوقه لكان يفتح هذا أنواع من أوضح الأجلة في الرب عن الجهنين. حتى كانت خلافة بيني هلال بين العباد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرم خير, خير الناس لا يستخد لفظ هذا الخير والقرون خير, خير مات قرن ثم الذين يمينا والقرن من تكريبا من الولادة يعني إلى سبعين سنة لما النبي قال عمار أمتي بين السبتين والسبتين فلما تجدت القرون بعد ممتين عشرة سبعين. سبعين. سبعين سبعين سبعين سنة ممتين عشرة أيضا بعد أن خلص القرون يتكلم الرئيس مثل ابن دي زعاد وابراده جهل التفوار والذي لكي قوما من الدهرية تشتكوه في دوله في رجل أدخل أربعين يوم الساعة قد يتأثر ثم بعد العزائم كان وجدت الحقيقة. الله ترى لا ما ما يجوز أن نقول أن الله له ذات أو أنه فوق السماوات. فقام يشرب بالله يشرب هذا. وهذا وجدت على خطوره مجاراة أهل الأهواء. قال الحسن البصري: لا تجلسوا أهل الأهواء ولا تناظروهم ولا تسمعوا منهم. قال لي أحد إخواننا من أحد السنة من العامة. ادخلت في زيت الفضائيات في التروح فاتها بقناة المسجر وكما لم تكنها في ادراس بعض اهل الديد احسا كفتاره انه بيتنالك بالشرك والاسادة به عند وفاته ثم استروح قليلا واتها بالعربية ليسمع الأخضر فظهرت في العربية كما يكون مناقشات بين زعمه الأهل السنة وأهل بدعة. فقال علق سبحان الله ما أن الرجل عنفطر على من هم من الله. قال علق في في قلب من يقمن أو أنهم يعني كما قال أصابني شيء من من نام يوما سنة عام أدنى من لبنا. المقصود أن هذه نسيحت أهل السنة كما سئلتنا على آخر السبب هذا. من أصغى لطاح البدعة نزعت عنه أو رزعت العثم وكذلك لن نفسه لأن السلف نفسه لكذفين لا تجارسوا عن أهواء ولا تناظروه ولا تناظروه فهذه المناقشة حتى المناقشة ومحاورة كما يقال قال اللي لكائد تاخد سنة وإلا من تشرف البدعة بين الناس من مناظرة أهله يعني لو بقوا مكبوتين, مكبوتين.